Thank uh you. -huh. I'm not kidding, the he has an work team. What قد تكمل في عيما قد تكويت سمال سمال قد تكمل في عيما قد تكويت وطبعينك قد تبتل طبعينك قد تبتل شمعان So